عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه. نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا அஸ்மி ان نورنا وفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايغى النبي يجاهد الكوف أَوَّلُوا وَغِي مُنَافِقِينَ وَغُلُّ عَلَيْكُمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا عصاه حيين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مثلا للذين آمَنُوا فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ உ اهدني الى عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعامله ونجني من القوم الظالمين وَمَرْيَمَ ذَاتَ الْعِمَارَانِ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا بِئْنَا وَكُتِبَ بِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقُرَانِ